حایر سچرا حایر سچرا حایر سچرا حایر سچرا مسيه ساعه الوداع دقت بالخيم ساعه الوداع دقت بالخيم كل هاشم وكل هاشميه علي المسيه يا لاله البان رحم من عينا يا لاله البان راح من يجي فجر المنية يحمل رزيه يا علي يا يا عائله بندر الغادوريه هذه المسيره <تصفيق> زنب بالخيام نحسن نظره زنب بالخيام نحسن نظره دمعتها على خدها تجرب اسيا يا صارت تناديه بس يولد دمع صارت تناديه بس يولد دمع يا ما تدر اللي بيان هادي المسيح يا عدم وفاها حسين وفدان فطر جاوبها حسين وفدان فطر عاش يفرقنا يا خيا مصعد نجيه يا علي باچر بالانصار ابغى كربله باچر بالانصار ابغى كربله وحدي بلا ناصر الي يا بن قالتنا يا حسين اضطرت القلب قالتنا يا حسين اضطرت القلب هذا امر يصعب عليا يا ابن الذكيه يا علي اتودع عياد يا نور البصر اتودع عياد يا نور البصر باجر اشوفك على الوطن جده رميه رميه يا خي الصبر بدموعه يقول يا خي الصبر من احفظي هاد الوصية يبل المنية <تصفيق> باتر إذا بقيت مرمي عالترب باتر إذا بقيت مرمي عالترب لا تخمي شي خدش علي وانت الأبية موسيقى ردت بالدموع من وين الصبر ردت بالدموع من وين الصبر ما تدريش اللي يجري علي هادر زيان يا علي لكني يا حسين لم ركمت في ال... لكني يا حسين ركمت في ال... لا نجلة تاخذ من المنية واجب علي علي الدعيلك <تصفيق> طال <تصفيق> مرض الغبوري هذا المسير قال هوب بنانام قلب يستعر قال هوب بنانام قلب يستعر باكر اذات نظري مقطوع الناحر عالغبرة ممدون مقطوع الناحر صبري ترضى الأعواجية تصعد علي جاعدت الليلة لقصيني وانت حيلت الليلة لقصيني وانت حيلت جبان مرض المسير تبا شرب واحدة تطلعي باكر من نيام وحدة تطلعي للشام يا زينب سديه و गिन مطيه يا علي والمجلس زين مصعب دخلتج والمجلس زين مصعب دخلتج تتبسل على الطاغيه هديه بنت الزكيه دغه غادرې، ها د